أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلّا الذين آمنوا ربنا إنك رَأَنَ فَرْحِيمَ ألم تر إلى الذين نافقون لا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن, إن أخرجتم لا نَمَعْكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِنْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحمة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا, يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدود بأس بينهم شديد تحسنهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قول لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفور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 وذلك جزار الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله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 لا يستمي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون هو الذي لا سبحان الله عما يشركون والله الخالق البالئ يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عجوي وعدوكم أوليائي وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وَبَتِغَاءَ مَرَاتِي تُسْرُونَ إلَيْهِم بِالْمَوْتَى وَأَنَا أَعْلَم بِمَا أَخْفَيْتُم وَمَا أَعْلَنَتُم وَمَن يَفْعَلْهُ مِن كُمْ فَقَدْ غَلَّسَ قافونكم يكون لكم أعداء ويبلشوا لكم أيبهم وأرسلتهم بالسوء وودوا لو تكفرن لن تنفعكم الرحامكم ولا يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أشوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبلاو أبدا حتى تؤمنوا بالله وحبا أهو إلا قول إبراهيم من أبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله إن شيء ربنا عليك تغير كأنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أشوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موته والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن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 ن قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أنت تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الضالون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مْهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ فَإِنْ عَلِمْ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُمْ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُمْ لَحِلُّ لَهُمْ وَلَا رُمْ لَهُمْ وَأَتُوهُمْ مَا تنجحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألون بَيْنَنكُم حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُم وَالله عَلِيمٌ حَكِيم وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِنَاثًا كُفَّارٍ فَعَاقَبَتُكُمْ فَات هَبَةَ زَوَاجِهِم مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي لَنَا نُتِّمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجوهن يَعْصُونَكَ فِيمَا عُرِفَ فَبَاعُوا وَاسْتَغْنَى لَهُمُ وَلَوْ قَوَّمَ غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ